وانت الوجوه للحي القيوم وعلى الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلمًا وَمَن يَعْمَل مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا فَلَا يَخَافُ الْمَوْتَ وَلَا هَمًّا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ وصرفنا فيه من الوعيد وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون لعلهم يتقون أن يحدث لهم ذكرى فتعالى الله فتعالى الله الملك الحق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 قَالَهَبِطًا مِنْهَا جَمِيعًا قَالَهَبِطًا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُو فَإِنَّمَا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنْهُ هُدًى فَمَنْ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوميا القيامة اعمى قال ربي لم احشرتني اعما وقد كنتم بصيرا قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُ وَأَبْقَى أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُلِنُّهَا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَمَانٍ وَأَجَلٍ مُسَمًّى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 إِ م مَ التَّانَابِهِ أَزْواجًَا مِنهُمْ زَهْرَةَ الحياتةِ الدُّنْياَا زَهْرَةً الحياتةِ الدُّنْياَا لَِفْتِنَهُم فِيه وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرُ وَأَبَقَا وَمُرأَهلْلَكَ بِالصَّلَاتِ وَاصْطَابِرعَلَْهَا لا نَنسْألُ كَرِزْبًَا نَحْنُ نَّرزوقُك لا نَنسْألُ كَِزبًا نَحْنُ نَررزوقُكَ وَْعَاقِبَةُ للتَّقُوى وَقالَاوا لَ لَا يَأتِين بِآيَةٍ مِ الروَبِّه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا